انا العبد سقيم من الخطايا وقد اضطلنت التمس أن الطبيب انا العبد الشارد ولمت نفسي وقد أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوب